بسم الله الرحمن الرحيم الله وفا بسم الله الشهر بسم الله أرضي من كل دائم بسم الله البارد الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيعي بسم الله المذهب وما حال أهل الإيمان إذا مسهم الشيطان أما أهل الإيمان والتقوى فلهم من قوة إرادة وصدق اليقين ما يتعلقون به بربه ما يلجأون به إلى مولاهم إلى الله خالقهم أهل الإيمان والتقوى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ورجعوا إلى ربه الموقنين إنه النافر الضار الحكيم المدبر إن الله وَمَا يُطِيلُ <تصفيق> إِنَّ الله سي... البرهان في علاج السحر والعين ومس الشيطان بصوت القارئ الشيخ هاني بن عبد الرحيم الرفاق والآن تجتمعون إلى الجزء الأول الله সাক� huh? بسم الله الحمد nor are إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله بي احبون وقرب ربي بك منها مزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحبون رب بك منها مزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحبون فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال لنضربها للناس لعلهم يتفكرون هو <تصفيق> الذي ভিন্ন বস্তায় فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما 109. الله أحدا 110. وأنا لمسنا السماء I oh. won't. موسا و هارون اعوذ بالله من الشياطين الرجيم فان امنوا بمثل ما انتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيك الله حسيكفي فهو الله حسيكفي فهو الله هو السميع العليم اعوذ بالله من الشياطين الرديم فلما جاءه الحق من عندنا قالوا قالوا سا تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا يبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحبط الله الحظ بكلمات ولو كره المج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقينا في يمليك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى انما صنعوا ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث حيث أتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ال ميعادا وتر وان عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم في صندوق رقم Thank you. والسحر والعين ومس الشيطان بصوت القارئ الشيخ هاني بن عبد الرحيم الرفاعي والآن تستمعون إلى الجزء الثاني وَإِن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو لَهُمْ مَقَامٌ مِنْ حَدِيدٍ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ وَلَهُمْ Darla. <laughs> وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون أعوذ بالله من الشيطان الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء صَدَرًا وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بِكَ هَارَبَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ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 মিলো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 122. بسم الله الرحمن الرحيم 123. قل أعوذ برب الناس. في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب 129. ويسرس في صدور الناس من الجنة والناس الله الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك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 ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل عين بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل هديعين اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت اشفني شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شافي الا انت ويشفه شفاء لا يغادر سقما أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة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 أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشياطين وأن يحضون أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه 117. ومن شر عباده ومن شر همزات الشياطين وأن يحضرون 118. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشياطين وأن يحضرون تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو وإليه كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفع على الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد وما نحاذر نعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بعزة, بعزه الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ الله وقدرته من شر ما نجد وما نحاذر نعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه الله العظيم رب العظيم ان يشفيه الله العظيم رب العرش العظيم ان اسال الله العظيم رب العرش العظيم أي يشفيه الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه الله أشهد أن لا إله ويهدي بفضله من اهتدى من عباده فلنفسه سعى ومن عذاب الله نجا ومن أعرض وأبى فعلى نفسه جنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أنقذ الله به من الضلالة وهدى به من العمى اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على لهجهم واقتفى أما بعد أيها الإخوة في الله لقد خلق الله الأجساد وعل لها والأرواح والقلوب وأدواءها والصدور وساوسها وجعل الله سبحانه وتعالى صلاح الجسد مرتبطٌ بصحة المعتقد فحين يضعف وازع الإيمان في القلوب فإن المعتقد يضعف أيضا ويختل ميزان الاعتقاد وتختلط الحقائق بالخرافة ويتعلق ذلك الضعيف يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى تلهيه الدنيا ويلهيه أربابها ويتعلق بهم وما جاءوا به من ذخر في الحياة الدنيا وهذا أيها الإخوة في الله شيء خلقه الله في الإنسان أنه يتأثر بالمادة وأسبابها يتأثر بمن حوله من طعام وشراب ومن أناس ورفاق وأصحاف يتأثر أيضا بالمؤثرات الروحية كل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى وأعظم مؤثر هو الشيطان وجنوده الذين جعل الله لهم تسلُّطًا على بني آدم يقول الله تبارك وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد من بني آدم إلا وقد وُكِّلَ به قرينُه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير أيها الإخوة في الله ذلك هو حال كل إنسان في هذه الدنيا أما المسلمون المؤمنون أما أهل الإيمان والتقوى فلهم من قوة إرادة وصدق اليقين ما يتعلقون به بربهم ما يلجأون به إلى مولاهم إلى الله خالقهم أهل الإيمان والتقوى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مرصرون تذكروا ورجعوا إلى ربهم موقنين أنه النافع الضار الحكيم المدبر يهديهم ربهم بإيمانهم ويعتدل حالهم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 ومعتقد ثابت لا تقعدهم الضغوط ولا تستفزهم الأوهام شيطانهم في وسواسه خناس نفوس طيبة بذكر الله مطمئنة ترضى بربها وتؤمن بما جاء من عنده متطهرة من الغل صادقة في التعامل غير تلكم النفوس التي أصيبت بالتردد والتعجل وقلة الصبر والقلق المُتسرِّعة في مواقفها المُتقلِّبة في انفعالاتها عندما تتعرَّض للمُزعجات النفسية والمُقلِقات الداخلية يتلبسهم الخوف والإضطراب ويلجأون إلى ضعاف النفوس من السحرة والمُشعُدين وممن شابههم وإخوانهم يمُدُّونهم في الغي ثم لا يُقسرون أيها الإخوة في الله الله الله بصلاح العقيدة الله الله بصلاح العقيدة ومن رام ذلك فهي في كتاب الله واضحة وفي سنة رسوله بينه القرآن يا أمة القرآن آيات الله هي الدواء لتلكم الأدواء هي الشفاء لكنها لأهل الإيمان خاصة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فالله الله بآيات الله فيها علاجكم من هذه الأدواء النفسية ثم الدعاء الدعاء أيها المسلمون الدعاء الدعاء ألضوا بالدعاء عجوا بالدعاء لرب الأرض والسماء هو الذي أنزل عليكم البأس وهو سبحانه القادر أن يكشفه وعنكم ثم الصبر أيها المسلمون الصبر والتصبر على ما أنزله الله عليكم من الإبتلاء في هذه الدنيا واسمعوا إلى هذه البشارة المحمدية من كلمه صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا سبقت له من الله منزله فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو ولده ثم صبر على ذلك حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل نعم أيها الإخوة المبتلون كم من محنة في طيها منح ورحمات ها هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام يضرب به المثل في الرضا عن مولاه والصبر على ما يلقاه صبرا جميلا مع الأخذ بالأسباب والقوة في الأمل يقول لأبنائه في حاله الأولى بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم يقول في الحال الأخرى بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم ثم يقول وقلبه يتوجع إِنَّمَا أَشْنُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فاصطبر الصبر أيها الإخوة في الله اسبروا على ما أنزله الله عليكم من البلاء وعجبا لأمر المؤمن وأمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن فلا تيأسوا من روح الله ولا تستبعدوا فرج الله واعلموا ان رحمه الله قريب من المحسنين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا سامع الاصوات يا مجيب الدعوات اللهم اشفي اخواننا المسلمين المرضى المبتلين اللهم اشفهم بشفائك اللهم عجل لهم بالشفاء يا ارحم الراحمين اللهم املا قلوبهم بالايمان وارضى بقضائك يا رحمان برحمتك يا رب العالمين اللهم من ارادنا والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اكفنا من شره بما شئت اللهم انا نسالك بعزتك اللهم لعن كل ساحرة وساحر اللهم لعن كل ساحرة وساحر اللهم لعن كل, كل, كل ساحره وساحر اللهم حل عقدهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون بقوتك يا رب العالمين اللهم أصلح حوال المسلمين في كل مكان اللهم ردنا إلى كتابك اللهم ردنا إلى آياتك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا اللهم أصلح ما فسد بينك وبيننا لرحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah